أو هم قائلون؟ فما كان دعوهم إذ جاءهم بأس إلا أن قالوا إن كنا ظالمين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 وقاسمهما إن نيلكما لمن أنها صحين فدل لهما بغرو فلما ذق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وقفقا يخصتان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عذو مبين قالا ربنا ظلمنا أن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 فَمَن أَظَلَّ مِمَّن إفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَو كَذَب بِآيَاتِهِ هُلَاءِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ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 حتى إذا ادارتوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار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 جَهَنَّمَ مِهادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ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 ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونه بسمهم قالوا ما أغن عنكم جمعكم قالوا ما أغن عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون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 يُسِلُّ لَيْلًا وَيَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً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 وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقِنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ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 قالناك في ظلال مبين قال يا قوم ليس في ظلال ولكنني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون 120. أواجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون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 113. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين 114. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين 115. أوعجبتم أن جاءكم ذكر يا ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسقى فاركونا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 قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب 118. أتجادلونني في أسماء إن سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من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 وَقَطَعْنَآ دَابِّ وَالَّذينَ كَذَّبوا بآياتنا وَمَا كَانوا مُؤمِنينَ وَإِلَى ثَمود أَفَأَخَاهُمْ صَالِحَةٌ قَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فأخذكم عذاب أليم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 119. ولا تعثوا في الأرض مفسدين 110. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه 111. قالوا إنا بما شِيلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِينَ آمَنْتُمْ بِكَافِرُونَ فَأَقَرَّتْ نَاقَةٌ وَثَّاءً أَمْرَ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ إِنَّا بِمَا تَعِدُنَا لَآئِقُونَ إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمْ رَجْفَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ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 111. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون 112. فأنجيناه وأهله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 111. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين 112. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا, فاصبروا حتى يحكم الله بيننا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 سَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنَ النَّبِيِّينَ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَ الْبَأْسَا سلنا ما كان السيئه الحسنة حتى عفا وقالوا وقالوا قد مس اباءنا الضر والسراء فاخذناه بوتت وهم لا يشون ولو أن أهل القرى قول فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. 112. أفأمن أهل الكرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون 113. أو أمن أهل الكرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون 114. مكر الله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 119. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين 110. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 111. ثم بعثنا من بعد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 بآية فأت بها إن كنتم من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من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 117. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واستغربوهم وجاءوا بسحر عظيم 118. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك 111. فإذا هي تلقف ما يأفكون 112. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 113. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين 114. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين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 ربنا أفرغ علينا صبراً وتوَفَّنَ مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذْرَكَ وَآلِهَتَكَ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 119. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه 110. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه 111. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكبر ذَٰلِكُم لَّا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا مَا تَأْتِينَا بِهِ مِن آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ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 مرنا ما كان يصنع في الأعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم.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 قال أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إلَهً وَهُوَ فَضْلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِفِ الرَّعْونَ يَسُومُنَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَرْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ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 فَقَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي أَصْفَى تُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِ وَبِكَلَامِ فَخُذْ مَا أَتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإيَّا رَوَكُ الْآيَةَ الَّا يُؤْمِنُ بِهَا وإيَّا بِهَا يا رُو سَبِيلَ رُو شَدِ لا يَتَخِذُهُ سَبِيلٌ وَإِيَّا رُو سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَخِذُهُ سَبِيلٌ ذَالكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 119. وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون 110. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون 111. وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما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 فَلَمَّا عَتَوْا عما نهوا عَنْهُ وَعَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ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 117. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون 118. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى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 أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فَكَانَ مِنَ الغاوين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 119. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون 110. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها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 111. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 112. وذروا الذين يلحدون في أسمائه 113. سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا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 إنه إِنَّهُ نذير مبين مُبِينٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَى أَنْ يَكُونُوا قِرَقَ تُرَابٍ أَجَلُهُمْ 113. فبأي حديث بعده يؤمنون 114. من يضلل الله فلا هادي له 115. ويذرهم في طغيانهم يعمهون 116. يسألونك عن الساعة أيان مرساها 117. قل إنما علمها عند ربي لا يجلها لوقتها إلا هو، فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بضته، يسألونك كأنك حفيد عنها. 117. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون 118. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله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 فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهِ رَبَّهُ مَا لَئِنَّ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكًا أَفِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَنْ مَا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُنَّ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَمْفُسَهُمْ يَأْوُصُونَ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 هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 118. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون